وصفوته من خليقته وخيرته من بريته بعثه إلى الجنة داعياً وللإيمان منادياً وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياً نشهد بالله انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه حتى كشف الله به الغمه فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواه لا يزيغ عنها وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد إخوة الكرام إن الله جل وعلا قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحسن الناس خلقا فقال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يراه قد بلغ الذروه وتفي حسن الخلق في كل باب من الأبواب فانك اذا اردت ان تضرب مثالا بمن كان من السابقين في باب من الابواب المتعلقه بالاخلاق أو بالآداب فإنك لن تجد مثالا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم لتمثل به في بدايات كل باب من الأبواب ولذلك إخوة الكرام فإننا نقف وقفات قليله قصيرة على بعض الابواب التي تمثل اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لتتعرف على اخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الابواب وينبغي على العبد ان يتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب من الابواب لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نقتدي به وان نتاسى به وأن نسير على طريقته وهديه صلى الله عليه وسلم فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا رحمكم الله أن ما نصاب به في مجتمعاتنا من البلاء الله عليه وسلم انحضرت الأخلاق فصار الناس كالشياد في الليلة المظلمة الباردة يتحبطون لا يبصرون ان نرجع الى الاخلاق النبويه المباركه حتى يطهر المجتمع وحتى ينقى وحتى ترتفع المحن عن مجتمعاتنا انظر الى ما اصاب المجتمع من البلايا والمحن انظر إلى حال شبابنا والى حال عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ابتعد العد عن التخلق والتأسِي برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أصابه من الكربات والمحن ما أصابه وهكذا المجتمع. من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الابواب مثلا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس كما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حينما ياتيه جبريل فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ياتيه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله يبقى في باب الجود والكرم والنفقه لن تجد اكرم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه ربما كان ياتي على نفسه وعلى اهله من اجل ان ينفق وان يتصدق صلى الله عليه وسلم تقول عائشه رضي الله عنها وارضاها والحديث في الصحيح ايضا اذا النبي صلى الله عليه وسلم شاتا فجعل يتصدق بها فقال صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين عائشة ما بقي فقالت عائشة رضي الله عنها ذهبت الشات وبقي فخذها فقال صلى الله عليه وسلم بل بقيت الشات وذهب فخذها أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم فإنما ينفق العبد يبقى له عند الله عز وجل واعلم أن أعظم النفقة التي ينفقها العباد في وقت الشدة والحاجة فمن تفضل بزاد أو فمن أنفق فضل زاد عنده عند حاجة الناس فان هذه الصدقه تقع موقعا عظيما عند الله عز وجل واذكر مثالا واحدا انظر كم كان يبذل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكم كانوا ينفقون في سبيل الله لكن احدا من الصحابه ما بلغ مبلغ ابي بكر رضي الله عنه في النفرة مع ان من الصحابه رضوان الله عليهم من كان ينفق كثيرا من المال ربما كان ينفق اكثر من ابي بكر رضي الله عنه وارضاه كعبد الرحمن بن عوف وكعثمان بن عفان رضي الله عنهم اجمعين كانوا ينفقون كثيرا لكن اباؤهم رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري. ما كريم رضي الله عنه وارضاه من ماله فانتفع النبي صلى الله عليه وسلم به فقال ما نفعني مال احد فانشكك ان الصحابه انفقوا كثيرا لكن انظر الى موقع صدقه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان أجوب خلق الله الله. قسم النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتاه مال من البحرين والحديث في الصحيح ايضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي اصحابا يعطي اصحابا حتى انتهى ما مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق بصدقته ففني ما معه من المال والحديث في السنن وغيره فجاءه رجل في حاجه فاقترض النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطي هذا الرجل فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما صلى الله عليه وسلم فقام رجل آخر فقال أنفق يا رسول الله ولا تخش من ذن عرش إقلالا فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال بهذا أمر وفي صحيح مسلم أنه أعطى لصفوان بن عمية فاذا نظرنا الى جانب الصبر والحلم والرفق عند النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نرى عجبا في صحيح الامام مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه فجاء عربي فجذبه جذبة أو جبذه جبدة شديدة حتى أجزرت حاشية البرد في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم تمتخيل الأعراب هذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجبذه من عباءته التي كانت غليظة الحاشية جبثة شديدة في بعض الروايات حتى انقضعت حاشية, حاشية الرداء الحاشية قطعت وبقيت على صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجذبة ماذا يريد هذا الأعرابي قال يا رسول الله أعطني فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. فإن حسن الخلق يجذب قلوب الخلق وهذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم انظر رحمك الله إلى رفقه وصبره صلى الله عليه وسلم على المخالف سواء كان هذا المخالب قد ارتكب خطا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته كما فعل هذا العربي، او اخطا خطا عظيما يتعلق بالشريعه لجهله او لقله علمه فقد ورد في الصحيحين ان معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه وكان هذا الرجل حديث عهد بإسلام فوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان الناس في أول الأمر يتكلمون في الصلاة كما في الصحيحين من حديث زيد بن أرقب رضي الله عنه وارضاه كما الرجل يكلم صاحبه في الصلاة كانش فيه مشكلة حتى يعرف إن الحكم تنزل حكم الكلام في الصلاة فوقف في الصف فعطس رجل فقال الحمد لله والحمد في الصلاة من جنس أذكار الصلاة يعني ليس فيه شيء فحمد الله فنظر إليه معاوية وقال يرحمك الله قال فنظر, فنظر الناس إلي أو ألقان الناس بأبصارهم نظر لهم حتى قال فقلت ما لكم تنظرون الي هكذا قال فضربوا على افخاذهم يصمتونني قال لكني سكت لكنت ارد عليهم فلما انتهت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعرابي أو يقول معاوية والله او الذي نفسي بيده ما رايت معلما قط رسول الله كرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربني ولا ظهرني بل قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي عز وجل والتسبيح وقراءة القرآن انظر معاوية بن الحكم أخذه رفق النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم درسا عمليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك اعرابي آخر يدخل المسجد والحديث في الصحيحين فيقول في طائفة المسجد في وسط المسجد يقف ويبول فهم الناس به ليطلبوه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تسلموه لا تقطعوا عليه بوله كما في روايه اخرى فبعد ان انتهى من بوله امر صلى الله عليه وسلم بذنوب او بدلو فاهرق على بوله ثم دعوه صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القبر إنما هي لذكر الله عز وجل وللصلاه ولتلاوه القران فماذا قال الرجل قال اللهم اغفر لي او اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا غيرنا صلى الله عليه وسلم لقد أجزبنا واسعة فإن الله جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء كيف أخذ هذا الاعرابي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الكرام إننا لا نحكي قصصا نتسلى بها أو اخبارا نستمتع بسماعها إنما نتكلم عن أخلاق واقعية لا بد لابد ان نغرس تلك الاخلاق في ابنائنا من صغر في صغر سنهم لابد ان نوجع مره اخرى للتمسك بهدي رسول الله واخلاقه صلى الله عليه وسلم لا نستمع الى قصص وحكايات فنهدؤ اسنه ثم نخرج من المسجد وكاننا ما سمعنا شيئا انظر رحمك الله الى جانب شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف انس بن مالك رضي الله عنه مدى شجاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اشجع الناس سمع الناس وجبه في المدينه صوت مرتفع جدا فخرج الناس ليلا فخرج الناس يهرعون نحو الصوت الفرسان والشجعان والاقوياء من الصحابه رضوان الله عليه بمجرد سماع الصوت هرعوا اليه وانطلقوا كالصقور نحو الصوت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس عري لابي طلحه قد ذهب وعاد فقال لم لا تراع او لم ترع متخافوش تخيل سمعوا صحيح الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين قال كنت الى جانب النبي صلى الله عليه وسلم ما فارقته انا وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم حينما هزم المسلمون في اول الأرض لما رماهم لما رموا بالسهام وفزعوا لذلك فتركوا ساحه القتال قال والنبي صلى الله عليه وسلم على ضغلته وابو سفيان بن الحارث ياخذ بلجامها يحاول ان يمنع والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم نحو العدو وكان علي رضي الله عنه يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في شجاعته فيقول Good. <laughs>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 النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالجمادات لا اقول بالحيوانات بل كانت بالجمادات فمن رحمته صلى الله عليه وسلم بالدواب والحيوانات ما ورد في سنن ابي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى حائط من حوائط الأنصار ليقضي حاجته فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بين النخيل فإذا بجمل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان الجمل يبكي ويئن للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل فجاء شاب من الأنصار قال أنا يا رسول الله قال اتق الله في هذه الدابة فإنه جاء يحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من علامات النبوة ومن آيات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى مالت لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل الجنة وفي رواية في الصحيح في الصحيح أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل كانت تسير في الصحراء فرأت كلبا يلهث من شدة العطش فنزلت بئرا فمنأت موقها خفها فسقط الكل فشكر الله عز وجل لها فدخلت الجنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك لأصحابه حتى يعتنوا بتلك الدواب فانظر رحمك الله صلى الله عليه وسلم مرأة تحلب سديها يعني لمن ظهر على ثيابها وهي تبحث في وسط الأسرى حتى رأت طفلا رضيعا فأخذته فضمته إلى صدرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترون هذه قاتلة ولدها في النار وهي قادرة على أن لا تقذفه على الا تقذفه في النار فقالوا كلا يا رسول الله فقال الله ارحم بعباده من هذه المرة بولدها انظر كيف كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه رحمه ويطلعهم على ليتخلق الخلق جميعا بتلقى الأخلاق الجليلة إخوة الكرام إن الكلام على خلق النبي صلى الله عليه وسلم يطول به المقام فوالله لو اردنا ان نفرد خطبة او خطبة في كل خلق من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كفانا ولاحتجنا إلى خطب كثيرة لنفرد في كل خلق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ولكنها إشارات أردت أن آخذ بنفسي وبإخواني للتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأيت من فساد المجتمع فإن الفساد قد عظم وأنا ما يحدث الان في مجتمعاتنا من قضايا الانتحار والكلام على المثالية وغيرها من تلك البلايا التي عمت وطمت بمجتمعات المسلمين ان سبب ذلك هو البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك بأخلاق رسول الله اللهم إنا نسلك علما نافعة وقلبا خاشعة هو بدناً على البلاء الصابرة اللهم اصدر عوارتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يأيدنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم ارسل الإسلام وعز المسلمين اللهم ارسل إخوانا المستضعفين في كل مكان اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل للمؤمنين على الكافرين سلطاناً مبيلا اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء ما ظهر منها وما بطل اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة صحاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم اقلص